صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف عَادَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللهُ مُوتُ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض وَإِلَيْهِ وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئين بني إسرائيلا بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم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 لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَعَثَ لَكُمْ طَالُوا تَمَلِكَ قَالُوا أَنَّا يَقُولُ لَهُ الْمُلْفُ نأحق بالملك منه ولم يتسعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصفة في العلم والجسم. والله يعطي ملكه من يشاء. والله واسع عليم. وقال له نبيهم إن آية ملكه.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 أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من ذي الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك درية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكته وطائِي يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقاً بكلمة من الله وسيدوا وحصروا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 إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُوا طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُوا الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ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 إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء ك الذين لعنهم الله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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليلوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ويسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا وَنَاسٌ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أُنَاءٍ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أُنَاءٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله والذين آمَنُوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يأتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكُ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيْتَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ دُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ فِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلَّا التِبَاعَظَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِنَّ بَرَفَعَهُ اللَّهُ إلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِمَّنَ أَحْمَن كِتَابِ إلَّا لَيُؤْمِنَ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 وَأَعْتَدْنَا لِالكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ